قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما أم يشركون أمن خلق السماوات وَالْأَرْضَ وأنزل لكم من السماوات السماء ما فأنبتنا به فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم فأنبتنا لكم به حدايق فاتا بهجتي ما كان لكم ما كان لكم أن شجرها الاههم مع, مع الله بل هم ظلم يعدلون ام جعل الارض قرارا وجعل خلالها علَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا فَإِلَهُمْ Mijn vader, ik يكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إلههم مع الله إلههم مع الله ما تذكرون أما يهديكم في ظلمات البر والبحر وما يرصي الرسول اشلاء بين يدي رحمته الههم مع الله ايدهم الله تعال الله تعال الله تعال الله, الله عن يشركون ام من الخلق ثم ي ومن يرزقكم من السماء والأرض ومن يرزقكم من السماء مع الله مع الله قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين